قال بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقت إبراهيم يقول عليه الصلاة والسلام يقول يقول أبدا أنه عبادته لديك أن هم قد أسر خوية كيف يقولون وأنه يقولون خدين أو إله تجارة أو مروف كيف يقولون لا يقولون دليل أبو إنا وعاقل بو دیار كاليد دیلت عقلية او عبادت اولاد، كعنی خلتاو او الهنين او چود دا سادانیا طبعا ما چوب بران بری ابراهیم نبو علیه و سلام جابتا و چو دلیل نبون بران بری ابراهیم علیه سلاته و سلام جابتا بشمال لما بر فلان دلیل او دلیل مایا بر فلان جسدی ام عبادت واناد که او الهن چوجد نبوب؟ و همونگاو مروفت هوا چو دلیلش نما بن و چو دلیل دستیدنم ام و بنبرم بری خوبینید. اوزاند بنبری وی حق اوی راسته. وی مروی سلطت دستید و تقوه دستید. همگاه به ده کل چید بکی راکه دید، با قوت دید. و گفتن دیگر. وقتی موسیش علی صلّت و سلام با فرعونی دیار کرد که او الهی او آوربنی او الهو رب بس رب العالمینه الله رب اله حقار واش گوته فرعاونی شنگید چو به نما چو بجید چو دلیل نبوند گوته ذرونی اقتل موسی به کلده چنا رخه یک گفه لیکنو دیگه گفت کشنه لیکنو و چنه قوته دا چونکه چو دلیل به نما اینه او همون گا به عادت وامروفید خرابه عادت وامروفید ظالم عادت وامروفید اوه تنتراوه و زیده روه چی گا برانبری تا دلیل به نما جایی دست بکرده یان دیگه فاکت هگاه خداان قوّت و دلسالات بید یا نبوده یک لواش تاکه اوه وی پیشید بید جکا کتان کاکوش نه که هشت که او هبیت ولی دووناش چو برامبری ابراهیمی نبود علیه سالات وسالم چقدری نبود به جمله معبود وصانه ماند کن چونکی اوه فعلا پیغمبری گویی اوه وصانه ما بینا رب العالمینی و عبده توی چوشت بس گوته قال بنو له بنيانه گوته بنات کجی کی که مازنبد، بناه یعنی که جایی که چیکن، و که بجنه دیواره که اوده که چیکن، گله گله که مازنبد، فاقوه فی الجحیمی و بسته او جهنگ چید کن، او خواکی اوده که مازنا، و که خانی که بانه، که تو وقتی مچید کنیش گله آغرب کنه. جحیم آغربه که گله کزوره، وی گله در هوا تین اسره که همه هاتینه حل کردن، و هذا بيزني جهيم قلت باشتي اف بناءه مازن هو تشيكر يعني اي كي وكيكي بني له تشيكر وقال لك اغريب كانت دا باشتي اغري هل كرغيت تشير كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قوم النوبه قوم النوبي اغريته وسوجن وما كيش و بشتیngی جالگدار اینا نتیجه و آوا و پیامبر بیش ازالله و علیه و سلم حتی وقت افاضه هرکهی اغراق جالک زور بو، بیشتر ما حیواناتا تا در محولت کری اغراق ومرینن، اینلاي وزق نبید، وزق آو خمگرینه چپ چپیز کنه، آبنا پیامبر بیش ازالله و سلم دید، اینلاي آب پفتر اغراقی و آجر حوستر، هندش پیامبر بیش ازالله و سلم، امری میکری آیشه رازمی ناخودل بید هر بکه هر باید درش سری و آسنه پیدا مال دان ابو بز بو بهنده بودی اوا او چپ چپیز کنایت ناف مال دان خامعوری نه وانه بودی ابرتی انبالنس عاصم امری میکی کم سلام یه پوکریاوی آغری و آگرکه خوش کری بو ابراهیم علیه الصلاه و السلام اما دوگه شرط چه رهن هدیرا گشت چگی نگید تانید دی عقله چون بمو و کربونی ما ادنکه شون بیا به شریعت و دین و بیتین امتحان کرن ان جعلناها فتنه به شری امتحانیا گام دی گچو خدا و امر پیغمبر صلی علیه السلام و دی امر پیغمبر صلی و جی بچکن یز دشریکن درخنے ل ارخنے ل گرین و دهن برابر عقل خوب این انقیاس کن قال عقل اخو بل هندش به امر صلى الله عليه وسلم امر ميك كان واچ تنا كوجين وخما غور يابو كوجين چونكه او اي كل وا حيوانه بو اي چت كيري ويت بو فكري اوغدي وقت ابراهيم عليه الصلاه والسلام قاموي افاغرهو هل كيري وقت هل كيريچ ونيا وافاغره تمام بي وكامل بي اينو اينو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ها وداد ده و عبد بن عباس بيجيت يرحم الله عليه وسلم بجد وقت ابراهيم عليه الصلاه والسلام ها ويات ناف اوغريدا بيجيت ناف اوغريدا اف دعاءك بحسبي الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل بيتقربوا بس بسمنا من بشتا اخوه بيجى يمكني وكيل منه واو كشفونه منه او دمن باريزي مشروخ واهمين بيو بهاي هكا في قوم ياسواف مع آبادی را رباعین، حوبو منی حسکی و خیر بومی آتنی دوکاتش را برم از به مسعود النفر ویده. و اگر رباعینش بومن نیویسیا ونیا و حسنآکت و ازش می‌دی افریده. رباعین هقو من نه ها و تدارد مبارزه زد. ابراهیم علی سلام افده عایا کر. محتوا و نباید به بوماس سنتا نبود عایب کن. محتی مصیبت و محتی نحوشی قوله استعذ بالله ونعمه الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على خدام بس منا وخدام باش تاوان منا من باش تخافي غير انك او دير مكاد او ديم با يزيد او ديم با يزيد اس بو كسكي دي اس حوالا خنابم اس دا خازا با ناس كسكي دينا كما غير العالم النبي اما روايات هاتي او حديثات هاتي او البيجيت جبريل هات اللي بيعم برسان الله عليه والسلام بوته بيانبري صالح ابراهيم عليه الصلاه والسلام بوته عليه الصلاه والسلام تشد بيدز كم وقت ابراهيم ناف منجني كانه هيك اله كانت او بيت كا عليه وسلام عليه كم من تشو من هناك في اف روايه او اف حديثها ضعيفه اف عمل بينه تكرونيه او ام ثابتنيه عليه الصلاه أما اما يا الله بن عباس يجتي بشتقي الله ونعم الوكيل عن الله ونعم الوكيل تاخذ باسمنا واغدي من بوليزيدم بشتقوب ويا كريم فأراد به كيدا لكن وا قوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام بيلارك بو ابراهيم ميدونه عليه الصلاه والسلام كي ابراهيم عليه الصلاه والسلام نهيلن وبوك جنو دعواوي نهيلن وهربو مسرا دعواوي بو نبو ابراهيم بو نبو بو. ابراهيم بو كا وا بجملات ابراهيم كان عليه الصلاه والسلام اما جملات وي دعويت كراوا ابراهيم عليه الصلاه والسلام او دعوات كيري وهرب همو وقتي كي او مرويد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 و تو هو بود هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو يعني وبلانا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نهلن بوكوجن وحقيه نهلن فجعلناهم الاسفلين طبعا بجماو تشليكرا قوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام او الاسفلين يعني او كيفن بن في بلانيدا وبلانك عليه والسلام سركف سركف عليه شکستو، انبیبو عرضی کرد. بلکه چونکه رباعمین گفت اعجرى وقتی ابراهیم ها ویدار داد، قلنا يا نارو كوني بردا وسلاما على ابراهيمه. رباعمین گفت ما گفت اعجرى، اي اعجر، توبه صارياتی و سلامت عليه سلامت والسلام يعني نبصوجید و نبجامدیش. سلامت بیت نافی اعجرى داد. هنا في أقرب كتب أبو إبراهيم عليه السلام <سؤال> رابع مين بكرة معجزة كبواسس وقوم روايتة كان بحسي إبراهيم عليه السلام بده هنا في وقت كان أف معجزة عليه السلام سلامت في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 يحق الى راسته ودعوه قد او يا الى راسته هم ديش آغري نسود إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسود قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وهالهوش رب العالمين بيجد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بيجد ملوفة دجمناتيا حقية وراستية كان هم قوي بلانا داتناكو حقية وراستية نهلا أما رب العالمين بلاناكو مؤثر و حقی هر سرد گوید وقتی او ملیک کافرش وقتی لیوی بوی کوری بکجید او کوری خوفیر ایمان و توحید و دعوه بو دین خودی که دی او اجدیسا وقتی او کراکه گوتی ملیکی طبعا قصه که ها دریجه او اصحاب اخدود او او گوتی وی کراکه گوتی ملیکی و دیتو نشه ایم بکجی ایلا تو تیرک نافت او جتيرت من binير دري اوبشينغي كا نوف كاغونه او بجي بسمي ربي رولمي انا بنوفر ربي ربي بشيكي وقوفه هنيئه تشامن بوكوشي هلا ويورا كاغا كشت ديشيبي هاكي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي نومي هم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ او در بلاناك داناكو دين خودين اهلن وحاقين اهلن رب العالمين بلاناكو ماصر دات نت كا واو تاك بچنو و دين هر در كويت حق و یا راس و يدي دين دي باطل و عالم ديار دين الباطلون دي چو أصل و أساز بنينه فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين بل هند رب العالمين بشتوا يلون ابو ابراهيم عليه عليه وسلام عليه وسلام سر كفته وبهما عليه وسلام يحق وقال ذاهب الى ربي سيهديني بشتي في عليه وسلام كبهجره كان كهجره بك بن دي امام ياقورتي رحمه الله دبيت بجيد واول كسهجره كلي بو خدي يعني جي خو هي لهجره يعني جي خو هي لهي بو جره خو منطقه خو قوم خدي هني ديشتجيه كلي بس بو هندا ددين خو درسي راغري دايواتي كامل بو خدي ابراهيم عليه الصلاه والسلام بهجره من امره بك وتير بينا ومفسره يقول يگوت هر وخي الشام وقتی چی گوت اینی نی زاهب الی ربی گوت از چم واجبه خوجه خو قام خود الهم بس گوتیا بس در ربی خور خرازی ک بس در ربی خور خرازی مو واجب سر همو بسرمانگی هک جه خدا او باجر خدا هک به چ عبادت رب العالمین بکتو به چ نبی خودی پرستید هنگی او جه کی دی هبی شری عبادت رب العالمین بکتو و یب صنایبت هنگی واجب او جه خو پیر دوستوی جی دوبشيات عبادة رب العالمين كابحروا كرب العالمين بجد إن أرضي واسعة فأيّا يفعب دوني من كدي العالمين بكي واجب بمر عليه صلاة وسلام قلت إني ذاهب إلى ربي قلت أزدي في جي هيلم أرجع نكأس ده وده لأ كم هجرة كم يعني بس ويني ده خد الفراغ سيهديني ودي من بعديك الصاد صاد هي كره عمدي هيدا تامن ده ودي برمديته باشية برمديته حكيه برمديته راستية الدنيا منو آخرتها وهاي منروح في السماء في هموجا فيح وسند ذان هبيت برمديك رب العالمين هربك إبراهيم هاي عليه الصلاة والسلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني وتازى كما لو رب العالمين هجر الى كان بو عالمين اراد هلم بس داخل خراسان ويتي من بوديه قصاد صدري هيك خليل شرمكان دي هدايه تمتت بالداتا حقيقه وراسيه بره دي معروفه بصرميش همايتي اول لالي هبي هل وكيبنبري بودي مس الله عز وجل رب العالمين بجيد انا عند ظني عبدي بي ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله رب العالمين انزل لي ظن عبد من يعني كهزر عبدي برامبال رب العالمين شيء يجب إيش دويد منه هكا بيش دويد منه دهت من ودي هولي كوري من بيت ودي بومن شوية المسارك فإنه يد رب العالمين دويد منه هكا بيش دويد منه رب العالمين نالت منه بزحماته وشينا بيش دويد منه وهذا للمه بصرمانه وكيمة حسن الظن برب العالمين ومروههي في بيت راب العالمين أفا يا كيمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إني ذاهب إلى ربي هزران ده اینجوری نه نکردم. طبیعی بازاره خو، می دچ ما فلان باجاری بده چه خانی بر من تو بده از ملکی کنم یا می دچ ما دا ده, ده. یا چه جینیه؟ به چه یا اینکه نیه خانه بده من یا و خانه چوش دهونی. ما دم امر خوده از چه امر يا خوده جی کم بیشتر اینگ برای چی بی؟ حل در ابا می هداتم بده. حل درون هم شو اما ایتم ایت به سرمار یه که پیدا. اشورا توت که حرام چنهوید گونخاری بهسته با مجه شریه دینی نه و از بر صدام نه باو چگه من دا با انزا چوید با انزا چوید هزار حاجت ها هزار آخند نشی اما مروه ایماندار نا ویدهوبی ما آدم که خلق مروه دی هوید مروه عقیده و بیروبایت ما و کان ابو همین دچاتا مروه ابو همین دی داتا و حلال همه که پیغمبر بودی صلی الله علیه و سلام هر مروه گشتگی حرام پرید خوده الا عوضه الله خير منه الا رب العالمين بدال من استهراب شتك باشته دات منو بخيرته وباشته وبركته خالد برب العالمين ابراهيم مش حسن الظن به برب العالمين واني ذاهب الى ربي سيهديني وذاشام فجر مبا برب العالمين في هذا هلم اذا فلان جاي العالمين كم. من رب العالمين ده هداه ومده وده الدنيا وآخرته وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني وقال ده رحمته خداله بتأكل مفسرات بجيد أكل توابعيات تفسيرات بآية تلك بجيد إني ذاهب إلى ربي سيهديني بجيد أف ذاهب إلى ربي يعني من دليه وعمله وآخفناده همو أزبس بخدادكم يعني همو إخلاصيات دهي من بچو ریاض تدریس کرده بود، خلقی بود، چه مرو همه او اقیدامانو، زم دعای منو، زمان منو، دست منو و هموگیان من، همه آواه او کارت اسکم، او عبادت اسکم، همه بکی اسکم، اله ربی. یعنی همه بر رب العالمه کم سیه دینی و رب العالمه دهیدات مدن. یعنی که من ایمان اینا و من عمل کردم رب العالمه چکار دهیدات دادتم. و اگه شیء کل دلیل است، ده ها تمر في سبب هداياته نجد؟ طبعا منيش هداياته نا تمر فيه إنا الذين آمنوا وعملوا صالحاتي يهديهم ربهم بإيمانهم أو كسي إيمان هنا يعمل صالح كري ربا عميش ده هداياته بسبب سبب وي أو سبب ويعمل أبي صالح ويواكري ربي هبلي من الصالحين فشدي ابراهيم عليه الصلاة والسلام وتي ازعاده خو هالم ديجه خو هالم دي اا كما جرب العالم يريد هجركم ودي بي جه هالم تشما جاكي دو شمعيات رب يا ربك رب العالمين بكم رب من دعاك دعاءك لابراهيم عليه قال ربي, ربي هب لي من الصالحين يعني صالح بشي كيك صالح دعا قرآن دعا و وقت دعا هر مو به عبادت قرآن دعا تی وقت دعا کریم یا حضیفه کوپیانبل دعو صل الله علیه وسلم پیامبری موجود بید وقت پیامبر دعا کریم دعاهت کریم چهارمیت چه دتی بچی که, که صالح که صالح بدتی ذریتکا صالح بدتی چه کوار بید چه کج بید فرق نیه اما مهم یه چی بید یه صالح بید چون گله جرا برکی یک دعای دعا بکبش جرا بخوی تو بچی کج بدم یا نبخوی تو بچی کج بدم تنه ابتدی بچی بچی که بدیم، شدنی ادواریت امروزی اصلا حمد. گله باه به هنگله، دایکه تهمنو که تمن نه اگه می‌شید واصله بند، بمرن. یهایی چیته مرکزش شرطایو چیت یشکایت الکرخ با و غاز بیشکم بدرن سجند کن. اندی هند ازیت ادایک باه بوداد، ازیت داخل کید داد. می‌شی اکیلی بیا بلای، نبیه فتنه و مصیبت زكريا دعاك وتربي هبلي من لدنك ذرية طيبة ودي يا رب يا تو ذريهك تشدامن يباش دامن ويرش وقته ابراهيمش عليه السلام وصم دعاك وتربي هبلي من الصالحين ودي يا رب حيتو بتشكيك يدامن وذريتك يدامن يا صالح بن بيت باشمن هايش وقته دعائك من وقت دعائك دعاء بتشكي في باش يا رب خود تو بشي كيكيه صالح دامن فبشرناه رب العالمين بجد ما ايك هل مزقيني دايه وما دعاوي قبيل كر چونكي هوانا خوب وخده بر چونكي دعاو داخازه رب العالمين كر چونكي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ايك الاهلي توحيده بو عبادت بو ووقت بطنيت كر ووقتي بطنقاويا هوانا خوب رب العالمين بر لا سال قبره شو كسر والله هذا ربي هبلي من الصالحين يا ربى خلدي بس تا توي بتشي داي تو دا بي توي بتشي كيبي دائما بتشي صالح فبشرناه هو طبعا مش داي يعني ما قلت له بتشي كا تا لدينتا ومزقينيل تبي تا بتشي كا كهبيت حليمين وعالم عقوبه نادت هكذا خراب بران بریبكت او عفو كت أبا حليمة. حليمة او حلیمه حلیمه او کسی رحد بید یا نرم بید وقت او خلطیا و خرابيش بران بریبكت او عفو كتو و طولیت خلی فرانه جا رب العالمين مزگینی دا ابراهیم عليه صلات والسلام السلام قطعه خده بچیکه دادتا ویدتا بچیکه که بی بچیکه که جه رب وجود طبعاً بچیکاتی اغلب جرا بچیکه حل موافقش تلی بیشی کنی یا وقتی اما کن حلم دیارکت و راحتی و نرمیاتی و عفو کردن دیار کرد معزم بید. بستی بید یعنی و دی بیشی که که جه رپاچ و بید اکل واب بیشی که که جالک یا بید، جالک نرم بید، عالم دی عفو کت هر کسی که خرابیش برای برنبالی بید، آو دی باشی برنبالی که او قام قصاقه استوى تشربك ماي بنادي بنيت ان شاء الله صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين